قَالَ لَذِيكَ ذَبَ وَتَوَلَّ وَسَيُجَنَّبُهَا الَّتَقَالَ لَذِي يُؤْتِ مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِيَحَدَّ مِعْنَدَهُ مِن نَعْمَةٍ تُجْزَى إلَّا بِجِوَاءِ أَوَجِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى